ألا تطغوا في الميذان وأقيموا الوزن بالقفق ولا تخسروا الميذان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آناء ربكما تكربان ؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بزخ لا يبغيل فبأي آلاء يربك ما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء يربك ما تكذبان وله الجوار المنشأت في البحر كالأعلام فبأي آلاء يربك تكذبان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 فبأي آلاء ربك ما يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا يا مَعْشَرَ الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكربان يرسل عليكما شواض من نار والحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكربان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فَبِأيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبانَ فَيَوْمَ إِذِ الَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْ صُوَّدَ جَانَ فَبِأيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبانَ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِثِمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِهِ النَّوَاطِ وَالْأَقْدَامَ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمها ان يطوفون حميم آن آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرح بطائنها من إستبرق وجن الجنة هيدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإشثان إلا الإشثان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهام متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقرين حفان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك ثم ربك ذي الجلال والإكرام